م و ل و ع ه ا ل ن ا ل ل ه أكبر ا ل ح م د ل ا س ل ا م ي ه you No, no, no. Yeah.、Uh -huh. ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ل د ك ت و ن عن م د ل ح ت ك ب ا ل ن ت ب ل س ي you <laughs> فية <تصفيق> موسوعه ن التي النابلسي ت للعلوم ا ل ا س ل ا و ن ه え<音楽> s h a n k you. I'm、no. out. موسوعه ب د ا ل ل و ل النابلسي ا م م ل ل ا ا ئ ك ة ق ب و ومن يستنكف عن ع ب د ت ت ه و ي س ح ش ر ه م للعلوم ي ا ً فأما ن الاسلاميه ص ت ف وجورهم م من رأس إليه موسوعه ي م ا ت ت ف ن ك النابلسي ه للعلوم الاسلاميه ا موسوعه النابلسي ما ا للعلوم ن ط ا ع ت ك م ا ت ب ل غ ن ا به جنة و م ي ه ل موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ه م ج الاسلاميه ت ي ح خ ي ر ف ي ش كل はい。